سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني يركم معنا يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأأوي إلى جبل يحصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الم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 واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح الرب فقال رب إن ابني من أهلي وإن وادك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إن إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل مما ليس لك به علم إني أئذك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني كأن اسألك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكون من الخاسرين قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات وبركاته عليك وعلى أمم من نَعْمَتْ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا ۗ أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِهَا ظَاهِرٌ فاصبر إن العاقبة للمتقين